ولا تتخذوا أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم بعدث بوتها وتذوق الشؤب ما صدّتتم وتذوق الشؤب ما صدّتتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم